ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب التخويف من النار ان أبا بكر ابن عياش قال صليت خلف الفضيل بن عياض صلاه المغرب والى جانب علي ابن الفضيل الفضيل بيصلي وابن وراه فقرا الفضيل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون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 يروح قيل لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ثم صلى بنا صلاه خائف قال ثم رابطت عليا فما افاق الا في نصف الليل قعد مغمى عليه مغشيه عليه من صلاه المغرب لغايه نص الليل الهكم التكاثر سمعناها كم مره دي بقى ويحافظنها وعارفنها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 ساعتها بقى ينقطع أمله حين يلقى الغيب حتى زرتم المقابر فيقول الله كلا سوف تعلمون هتعرف والله هتعرف ثم كلا سوف تعلمون يلي غافل عن هذه الحقيقة يلي غفل عن هذا المصير